على التأجير القول الاخر الوجه الاخر ان الرهن يبطل اذا اجرها الراهن قال كأن المرتهم اذن للراهن في التصرف في الرهن فبطل الرهن كما لو قال له دعه بيدك او اسكنه نحو ذلك بطل الرهن لانه ما استدام قبض الرهن نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ما معنى كلمة انقاضها الانقاض المواد التي فيها اذا كان لها قيمة مثلا عمارة مكونة من حديد وخشب مثلا سقطت العمارة الخشب له قيمة والحديد له قيمة كحديد فهذا يسمى انقاض مثل بيت من الطين مثلا تهدم الخشب له قيمة والحجر الذي بني في, في اسفله له قيمة والبيت تهدم لكن انقاذه يعني مواده لها قيمة ممكن يستفاد منها يقول هل يجوز لإمام المسجد الجامع أن يترجم خطبته للناس بلغتهم العجمية لأجل الضرورة وهو عدم معرفتهم العربية نعم يجوز هذا لأن خطبة الجمعة تصح بلغة السامعين فاذا كان السامعون مثلا كلهم ما يفهمون العربية فيخطب بنغتهم وإذا كان فيهم من يعرف العربية وغيرها مثلا وفيهم من لا يعرفها ويعرف غيرها فيحسن أن يترجم لهم ليستفيدوا من خطبة الجمعة يقول السائل اهلي اخوات اكبر مني وقد عاشر من الزواج فهل لي ان ارغب عن الزواج مثلهن لاجل خدمتهن والقيام على شؤونهن يقول عليه الصلاه والسلام يا ماشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج وفي الزواج مصالح عظيمه من اهمها وجود النسل والذرية والذرية الصالحة تنفع الوالدين في حال الحياة وبعد الممات ومن اهم منافع الزواج التماس الذرية فما ينبغي للرجل ولا للمرأة ان يعزف عن الزواج بل يبادر بالزواج استجابة لنداء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك المرء رجلا كان ومرأها الزواج من أجل مصلحة الغير ويحرم نفسه يقول ما حكم ضرب الدف للرجال الاصل ان ضرب الدف للنساء هن اللاتي يضربن بالدفوف عند حفلات الزواج من اجل اظهار هذا الامر ويقول اذا دهست قطه بالسياره فهل علي شيء لا يجوز للمرء ان يتعمد قتل الحيوان غير المؤذي لكن اذا قتلها بغير قصد منه فلا باس عليه ولا, ولا اثم عليه في هذا ان شاء الله هل بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة دعاء الأصل أنه بعد التكبيرة الرابعة السلام لكن إذا أمكن الإنسان أن يدعو بدعاء فالصلاة كلها موطن دعاء وخاصة بعد التكبيرة الثالثة وبعد التكبيرة الرابعة يدعو ما تيسر وما أراد ولا يقف ساكته يقول وضد النهي عن بيع المصحف وجواز الشراء ومن المعلوم ان الشراء لا يكون الا عن طريق البيع فكيف الجمع بينهما الجمع بينهما ممكن نقول انت ايها الراغب في الشراء اذا لم تجد مصحف بدون شراء فلا حرج ولا اثم عليك ان تشتري لانك ترغب في أن تقتني كتاب الله لتقرأ فيه وما وجدت من يعطيك إياه بدون شراء فتشتريه ولا حرج عليك لكن ذاك الذي يبيعه آثم لأنه راغب عن كتاب الله مثلا وهذا كان في السابق لأن الناس كانوا ينسخون المصاحف فينسخ المرء المصحف لنفسه فاذا باعه فكانه راغب عنه واما في مثل الوقت الحاضر حيث انها تباع في المكتبات وتستورد لتيسيرها فالذي يظهر والله أعلم انه لا اسم على البائع ولا على المشتري لان في هذا تيسير للناس لو قلنا لا يباع ما طبع ما الطبعات تجارية مثلا وما تيسر أن يكون في أيدي الناس وإنما لتيسيره وتسهيله ثم إن من يشتغل بذلك حسب نيته إن كان يرغب رغبته مثلا في الأجر لأجل أن يوفر المصحف بأيدي الناس ويسهله عليهم فهذا مأجور حتى وإن جاءه المكسب وإن كان قصد الربح فقط ولم يكن محتسبا فليس له إلا ما أخذ ولا أجر له ويقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فكيف ندعوهم إذن وكيف نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى الكفار إذا كانوا يخشى منهم التسلط عليه وإهانته وأما إذا كان لا يتسلط عليه ولا يهان ويأخذه المرء معه ليقرأ فيه أو ليبلغ الآيات الواردة في كتاب الله لمن يدعوه إلى الإسلام مثلا في بلاد الكفار فلا بأس بذلك لأن المرء يمنع من الشيء إذا ترتب عليه ضرر أما إذا لم يترتب عليه ضرر وإنما ترتب عليه مصالح فلا بأس بهذا ان شاء الله يقول لو ان شخصا رهن مال غيره بغير اذنه ثم اجازه المالك هل يصح هذا يجوز اذا رهن الانسان مال غيره ثم اجازه المالك قال لا بأس يجوز هذا فيتم ولا حرج في هذا يسأل عن الساعة الزمنيه للحصول على الاجر في التبكير الى صلاه الجمعه لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن جاء في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن جاء في الساعه الثالثه فكانما قرب كبش ومن جاء في الساعه الرابعه فكأنما قرب دجاجه ومن جاء في الساعة الخامسة وكانما قرب بيره فإذا دخل الإمام انصرفت الملائكة لاستماع الذكر العلماء رحمهم الله اختلفوا في مبدأ هذه الساعة الساعة الأولى منهم من قال من بعد صلاة الفجر ومنهم من قال تبدأ من بعد بضحى من الضحى الوقت الذي اعتاد الصحابة رضي الله عنهم الذهاب الى المسجد الجامع فالمسألة فيها خلاف واخفي هذا لحكمه والله اعلم من اجل ان يحرص المرء على التبكير ما امكن يقول وضع الرجل اليسرى تحت الرجل اليمنى في الصلاة الرضاعية او الثلاثية او التنفل الجلوس في الصلاة في التشهد الاول والجلوس بين السيدتين والجلوس في التشهد الاخير فيه صفات بالجلوس التورك والافتراش الافتراش ان يجعل رجله اليسرى تحته وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون اصابعها الى الارض ورؤوس الاصابع الى القبلة هذا الافتراش الأفضل يجلس على رجله اليسرى يفرشها ويجلس عليها على قدمه وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى القبلة وأطراف أصابعها إلى القبلة وبطون الأصابع إلى الأرض هذا يسمى الافتراش والتورك أن يقعد مقع... أن يجعل مقعدته على الأرض يجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن وينصب رجله اليمنى كما في حال الافتراش الرجل اليمنى ينصبها في الحالين فتلك جلستان افتراش وتورك والأفضل للإنسان في, في الصلاة الرباعية أو الصلاة التي فيها تشهدان صلاة الرباعية وصلاة المغرب أن يفترش رجله في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير واذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد فيكون افتراش بين السجدتين وفي التشهد يكون مفترشا لرجله وحيثما وكيفما جلس الأمر فيه سأه والحمد لله جاهز، لكن هذا الأفضل الذي اختاره جمع من العلماء أن يتورك في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة أكثر من تشهد كالثلاثيه والرباعية ويفترش في سائر الجلسات في الصلاة إذا حلق المرء عند الحلاق الحلاقة التي أباحها الإسلام فهل يأثم على أن الحلاق يأمر بالمنكر أن يحلق القزى أو يحلق لبعض الناس الشيء المحرم لا المرء إذا تعامل مع شخص ما معاملة شرعية جائزة فلا إثم عليه حتى وإن كان هذا الرجل يتعامل مع الآخرين عملة محرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود معاملة صحيحة وإن كان اليهود يتعاملون بالربا ويتعاملون بالحرام مثلا فلا ضير على المرء الذي يتعامل معهم عملة صحيحة فمثلا بنك ربوي الربا محرم ومن اكبر الكبائر ان تعاملت مع هذا البنك الربوي معاملة شرعية صحيحة لا مأس عليك ولا تقل لا اتعامل معه لانه يتعامل معاملات أخرى محرمة لا لأسى عليك يقول ما هي الاسباب المعينه على حسن الخاتمه الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لا تموت الا وانت على الاسلام وش معنى هذا والله أعلم يعني دم على تعاليم الإسلام خذ بها عض عليها بالنواجل بهذا بإذن الله تكون خاتمتك حسنة ما ترخصت لنفسك وما تركت الطاعة عضمت عليها بالنواجل تكون خاتمتك على ما أنت عليه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون عن استمر على ما انت عليه بالاسلام حتى يأتيك الموت يأتيك الموت وأنت على الإسلام وما هي الأسباب المعينة على قيام الليل من الأسباب المعينة على قيام الليل النوم مبكرا ما تسهر وتقول اريد ان اقوم الليل ما تستطيع من الاسباب المعينة على قيام الليل نومت القيلولة قبيل الظهر قليل او بعد الظهر مثلا تعين هذه باذن الله على قيام الليل ثم التوجه الى الله جل وعلا وسؤاله الاعانه والتوفيق وافضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كما قال عليه الصلاه والسلام يقول ما حكم مرهن البقرة ثم ولدت عند المرتهن هل يجوز له اللبن اللبن هذا منما المنفصل لا يملكه لا الراهن ولا المرتهن وإنما إذا كان بقدر العلف فنعم بكل المرتهن بقدر ما ينفق على البقره ونحوها واما اذا كان يزيد عن قدر العرب فلا بد من احتساب القيمه الزائده وتكون رهنا مع العين ما حكم اخذ قرض من البنك بمبلغ محدد ويتم سداده باقساط خلال سندات بزياده عن المبلغ هذا هو ربا الجاهليه وهو الذي نزل تحريم الربا فيه ربا الفضل وربا النسيئه هذا محرم الكتاب والسنه واجماع المسلمين الذين يعتدوا بكلامهم وقولهم هذا هو الربا المحرم الذي قال الله جل وعلا فيه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لما يترك الربا محارب لله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فالربا شأنه عظيم قال بعض العلماء ما توعد الله على شيء من الكبائر بعد الشرك بالله مثل ما توعد المرابي يفضح امام الملا في عرصات القيامه يتميز المرابون عن غيرهم والعياذ بالله الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مثل المجنون يقوم وكانه مجنون يمشي ويسقط يمشي ويسقط يفتضح امام الملا لأن هذا مرابي والعياذ بالله والواجب على المسلم المبادرة بالتوبة فإن تاب تاب الله عليه وإن مات وهو لم يتب من الربا فهو مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب وأمره إلى الله جل وعلا يقول الراهن رهن البيت بالسك والسك فيه ارض وبناء كيف نفرق بينها ما نفرق بينها لان الارض مرهونة وما اقيم عليها من بناء وتقدم لنا قريبا انه اذا رهن الارض شملها وما اقيم عليها من غرص وبناء وإن رهن البناء فقط فلا يشمل الارض وإن رهن الغرس فلا يشمل الارض لأن الاصل الارض والبناء والغرس تبع فرع والاصل لا يتبع الفرع وإنما الفرع يتبع الاصل يقول النساء تركب مع الجار الى الحرم بعد الاحيان اقول اذا كان هذا الركوب في خلوة يخلو الرجل بالمرأة فهو حرام لوجود الخلوة اما اذا لم يكن خلوة ولا سفر فلعله لا مأس به ان شاء الله لانا المحرمية يشترط للسفر اما داخل البلد فلا يلزم المحرم عند ركوب السيارة الا اذا كان هناك خلوة فيحرم من اجل الخلوة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بمرأة الا كان الشيطان ثالثهما هل يجوز الانتفاع باللبن والصوف من الدواب للمرتهن في مقابل انه يقوم باطعامها وعلفها تقدم عن قلنا اذا كان اللبن مقابل العلف فلا بأس واذا كان يزيد عن قيمة